فُونَ لِلنَذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِرًّا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً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 على الاراء لا يرون فيها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 من أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبح ليل طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلا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 إن الله كان عليما حكما إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما